بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا النبي يتق الله

فاتبع ما يوحى إ ل ي ك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله

وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم

Amen.

م ن أ ن ف س ه م و أ ز و ا ج ه امهاتهم وأولو

بعضهم أ و ل ى ب بعض

ي س أ ل الصادقين عن صدقهم و أ ع د للكافرين عذابا ً أ ل ي م ا ً

إ ذ جاءتكم جنود ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما

s i n g

و َ ان يات َِ ا ل ْ أ َ ح س ا ِ

you <makes noise>

وصدق الله ورسوله وما زاده م الا ايمانا وتسليما من

Oh, God.

من يات منكن بفاحشه مبينه

وقلنا قولا معا

Oh.

لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد راتب النابلسي

وكان الله بكل شيء عليما يا

Oh、Good.

وما ملك يمينك من

Yeah.

a n d

うん。Um

ا ل ت ق ي م ي ه

لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد راتب ا ن ي

الكم الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل ا ل س ا ع ة تكون قريبا

يوم تقلب وجودهم في النار يقولون يا ليتنا أ ط ع ن ا الله واطعنا الرسول

انه قد فاز فوزا عظيما إن

No.